لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م وما أنفقتم من نفقة أو ندرتم من أو ا نفقة نذر فإن للعلوم ه ي م ا ل ظ ا ل م من ي ن أنصار إن ا ل ا ت ف ل ع م ا ه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 وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إ ل ا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم و أ ن ت م لا تظلمون للفقراء الذين أ ح س ر و ا في سبيل الله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 ت ع ر ك ه م الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا م خير فإن اجتماعي ل ل م الذين ينفقون أ م و ا ل ه م بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ي أ ك ل و ن ا ل ر ب ل ا ي ق و و م ن إ للعلوم ا الاسلاميه ذ ك ا ل س م ا مثل الربا الله ا ل ب ي ع و ح ر الربى م ف س ن جاء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 اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء ن كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم ر ؤ و س أ م و ا ل ك م لا تظلمون لا تظلمون, تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وان كان د و ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ ل ى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إلى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او ضعيفا او لا يستطيع أ ن يمل فليم للولي هو فليمل ل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أ ن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا أ ن تكتبوه صغيرا او كبيرا إ ل ى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى وأدنى أ الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أ الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم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 وان تبدوا ما في أ ن ف س ك م او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير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 لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما ك س ب ت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا ر كما حملته ع ل ى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موسوعه ا ص ل ن ا ب ل ى ا للعلوم ا ل ك ا ف ل ا م ي ه